بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكري للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون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 نال الذين ارسل اليهم ولا المرسلين فلنقصا عليهم بعلم وما كنا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 قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نير وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين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 ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذقوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين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 فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما غوري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما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 فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَمْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُرٌ مُّبِينٌ قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفل لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين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 يَزِعْ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيهُمَا سُوءَتِهِمَا إِنَّهُ يَرِكُهُ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّهُ جَعَلَ الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله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 والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل امه اجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح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 من افتري على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى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 قال دخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النير كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخريهم لأوليهم ربنا هؤلاء يضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النير قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وقالت أولاهم لأخريهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون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 ونودوا أن تلكم الجنة أوردتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النير أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجد ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يفضون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقى أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بصيامهم قالوا ما أعلنكم عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون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 يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا من شفعاء فهل لَنَا من شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نعمل؟ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عنهم ما كَانُوا يَفْتَرُونَ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 والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيه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 وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرياح نشرا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذَا أَقَلَّ السَّحَابَ فِي قَالَ سُقِنَاهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ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 لنريك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أَوَعَجِبَتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إِنَّا فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح امين أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ وَقُرِئَ عَلَيْكُمْ خُلَفَاءُ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً فَذَكُرُوا آلَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وأباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إِنِّي معكم من المنتظرين فأنجينا وَالَّذِينَ مَعَهُ معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين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 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في ديرهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم, ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين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 بَل انتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوه من قريتكم إنهم أناس فهجيناه واهله الا امراته كانت من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين والى مدين اخاهم شعيبا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 فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تهسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين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 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفا وقالوا قد مس آباءنا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 بركات من السماء والأرض لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم, فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن اهل القرى ان ياتيهم باسنا بياتا وهم نائمون اوامن اهل القرى ان ياتيهم باسنا ضحى وهم يلعبون افامنوا مكر الله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 تلك القرين قص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل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 قلتكم ببينة من ربكم فأرسل معي إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين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 يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجئه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء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 نكون نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم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 إن هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين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 فنا أَفْرِئْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويدرك وآلهتك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 ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد ما جئتنا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 اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ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 لَإِنْ كَشَفْتَ عَنِّي الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلٌ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِذَا أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَأَغْنَمْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُهُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ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 إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال اغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين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 ولمَ جاء مُسَالِمِ قَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِي أَوْ ضَرْ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِي أَضْرِ إلَى الجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسُوَفَ تَرَانِي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 سأريكم دار الفاسقين سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وَإِن يروا كل آيَثِناَا لا يؤمنوا بِهَا وَإِن يَرَو يروا سبيل لَا لا سَبِيلَ سبيلا سَبِيلَ لَا يَاتَّخِذُوه سَبِيلًا سَبِيلَ سَبِيلًا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حمطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وَذَكَرَ قَوْمَهُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ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 ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلكم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشبت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين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 فَلَمَّ أَخَذَتْ هُمُرَ قَالَ رَبِّ لَوْ شَئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءٍ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلْتُ فَهَاؤُ مِنَّا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 واكتب لَنَا فِي هَذِهِ الدنيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ انا هدنا اليك قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَآءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْمِنُونَ الزكاة والذين بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوريط والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف ويمهاهم عن المنكر يأمرهم معروف وينهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم ويضع عنهم إصرهم والأعذال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إن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 فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتين عشرة أسباقاً أمماً وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس نشردهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل له مسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة ودخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطاياكم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 وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِتَّاكِيَهُم حِيتَانُهُم إِتَّاكِيَهُم حِيتَانُهُم يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعَانًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبْلُوهم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِدُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَهُمْ أَوْ يُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض امما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك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 ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَالَّذِينَ يمسكون بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجَرَ الْمُصْلِحِينَ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 وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بني آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذرياتهم وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أن يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو يقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم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 وَأَمْلَى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ إِنَّهُ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها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 ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا efeled, eweled, الله ربهما eweled, eweled, صالحا eweled, eweled, eweled, eweled, eweled, eweled, eweled, eweled, eweled, eweled, eweled,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 أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبَصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُوا دُعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنْظِرُونَ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 وَإِمَّا يَزْغَنَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إن الذين اتقوا إذا مسهم طيف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم بآية قالوا له لجت بيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون